وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اما بعد عباد الله وصية للجميع بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله عباد الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى يوم حنين ليشهد الجميع تلك الوقعه العظيمه بين المسلمين وبين اعداء الله من المشركين كان المشركون يتعلقون بالاشجار والاصنام والأوثان يعتقدون أنها تنفع وتضر فعلق المشركون أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواق رأى المسلمون هذا المنظر وعرضوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني اجعل لنا يا رسول الله شجرة نعلق بها أسلحتنا ونتبرك بها فاشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة بنو اسرائيل راهوا الآيات والمعجزات راهوا أن نبي الله موسى يضرب البحر بعصاه فيتحول إلى أرض يابسة ورأوا مشهد هلاك فرعون ومع هذا كله لما خرجوا من البحر رأوا قوما يعبدون صلما يعبدون إلها من دون الله فقالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قالا غير الله ابغيكم الهن وهو فضلكم على العالمين الصحابه قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتاملوا لهذا الحديث الله اكبر قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه انها السنن يعني الطرق لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم يعني لو دخلوا جحر ضب على التوائه وميلانه ميلانه الميلان له لدخلتموه يعني مع هذا العوجاج الذي وقع فيه النصارى واليهود ستسيرون على عوجاجهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال من القوم يعني من القوم إلا هؤلاء تأمل اليوم أخي المبارك هذه السنن كيف انتشرت بين المسلمين ومن اشد الامور التي وقع فيها المسلمون اتباعا لليهود والنصارى بناء المساجد على القبور والتعلق بالاولياء والصالحين فبنوا المساجد على قبر الحسين مثلا على قبر عيدروس على قبر عبد القادر الجيلاني وأصبحوا يطوفون بهذه القبور ويتمسحون بها ويتبركون بتربتها ويجعلونهم وصائط يشفعون لهم عند الله وهذه هي عقيدة المشركين التي أوصلت أبا جهل وأبا لهب إلى نار جهنم ما نعبدهم؟ إلا ليقربون إلى الله زلفا ما عبدناهم كعناهم بيننا وبين الله فإذا أردنا أن ندعو الله ندعو هذا الولي أو هذا الصالح وصاحب القبر وهو يشفع لنا عند الله وهذا هو الشرك الأكبر الذي يوصل صاحبه الى نار جهنم عياذا من الله من النار وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سانك عبادي عني فاني قريب افضل الانبياء والاولياء والصالحين من هو هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم هذا النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضررا بنص القران الكريم بنص القران الكريم قلنا املك كل نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت لا من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون شج راسه يوم احد وكسرت رباعيته يعني اسنانه عليه الصلاه والسلام واتم من معركه احد الى المسجد الى المحراب وأخذ يلعن المشركين الذين قاتلوا يلعن صفوان بن اميه والسهين بن عامر والحارث بن هشام قال اللهم لعن صفوان بن اميه ويؤمن على هذا الدعاء العشره المبشرون بالجنه وأهل بدر وأهل بيعه الرضوان وسائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول آمين, آمين, آمين ورسول يدعو اللهم عليك بهم اللهم صفوان وسهين والحارث بن هشام وإذا بالقرآن ينزل ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء الأمر لمن؟ لله الواحد الأحد الصمد أو يتوب عليهم سبحان الله يتوب الله على هؤلاء الثلاثة ويبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ويكونون من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم ويستشهدون في معركة اليرمك يقف النبي عليه الصلاة والسلام على رأس عمه يا عما قل لا إله إلا الله لاحظوا لا يكن يلعنون ويتوب الله عليهم هذا يقف الرسول عند راسه ويجلس ويترجاها يقول كلمه التوحيد يا عما قل لا اله الا الله فهذا الا ان يموت على مله عبد المطلب فيهلك ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول العباس يا رسول الله ان ابا طالب نفعك وقام معك وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موته على الكفر فأنزل الله انك لا تهدي ايش من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهدايه والحياة والموت والصحة والغنى والفقر كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يطلب من البشر البشر لهم حدود معينة لكن للأسف الشديد تعلق كثير من المسلمين اليوم بهذه الأضرحة والقبور تجدهم في المدينة والتي هي من اشرف البيقاع بعد مكة بدلا من أن يتوجه إلى الروضة الشريفة ويستقبل القبلة ويدعو الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة تقربه إلى الله يذهب إلى بقيع الغرقد ويجلس عند الساعات يا سيد فلان ويا سيدتي فلان هل مدد المدد ايش مريضي رد غائبي وتتأمل لبعض القبور تجد أن هذا الولي أو هذا الصحابي ان له عددا من القبور في أنحاء العالم كقبل الحسين مثلا في العراق وفي مصر في باكستان وفي السودان وعدد ما شئت وإذا سألتهم قالوا عقيدتنا الأربعينية طيب ما هي الأربعينية؟ قالوا إن للولي إن للولي أربعين جسدا وخذ من هذه الخزعبات أربعون جسدا سبحان الله العظيم يعني جنون وحماقة. وقائل منهم يقول الحسين هو الذي أنقذ إبراهيم من النار. ورفع عيسى. وهو الذي فلق البحر لموسى. طيب أين الحسين؟ لما جاء خصومه ليقتلوه. أينه؟ أين علي في معركة احد رضي الله عنه أين علي لما أراد ابن ملجم أن يقتله هم بشر لا يتجاوزون حدود البشرية لكن لهم من المكانة والفضل ما يجعل لهم المحبة والمنزلة لكن يبقى على حدود بشريته ولهذا لما جاء البعض يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يجرنكم الشيطان لا يستهوينكم الشيطان لا يجركم إلى أمر أكبر إنما أنا عبد إنما أنا عبد فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم يعني لا تنزلوني فوق منزلة التي انزلني الله اياها فانتبه أخي الكريم لهذه القضيه وللأسف الشديد اذا انكرت على من وقع في ذلك قال انتم وهابيون لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحبون الاولياء وكذبوا في ذلك لا والله ونحن لا ننكر عليهم محبتهم للأولياء والصالحين نحن معهم في محبة الأولياء والصالحين لكن إنكارنا عليهم أنهم, أنهم جعلوهم الهه من دون الله جعلوهم وصائط بينهم وبين الله وهذه هي عقيدة المشركين فاحذر أخي المبارك حذر نفسك وأهلك ومن تحب لأن من مات على الشرك فإن مصيره إلى نار جهنم وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم لا بد مع الإيمان بالله أن يكفر الإنسان بالطاغوت قال تعالى فمن يكفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام له لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله وهي قائمة على النفي والإثبات لا اله تنفي نفي تنفي جميع الآله يعني ما في إله لا إله إلا الله تثبتها لله وهذه هي العقيدة التي جاء بها الأنبياء والرسل وصارت فيها الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم وخلق لأجلها الجنة والنار وقام سوق الجهاد لأجلها وصالت البراءة بين المسلم والكافر لأجلها فانتبه اخي الكريم لعقيدتك وانصح اهلك ومن تحب حذرهم ان يذهبوا الى ضريح او ان يذبحوا لولي او لساحر او لكاهن لا تذبح الا لله وحذرهم ايضا من الحلف بغير الله والنبي خطا وحياتي خطا من كان حالفا فليحلف بالله قل والله لا تحلفوا بآبائكم قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فاحذر أخي هذه الزلات شرك اللسان وشرك المحبة وشرك الأقوال والألفاظ وشرك الأعمال بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من و والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد لما نزل الموت بساحة نبينا صلى الله عليه وسلم جلس بجواره أم سلمة رضي الله عنها فقامت أم سلمة تلمح امرا رأت في الحبشة لأن أم سلمة من المهاجرات التي هاجرنا الهجرة الأولى إلى الحبشة ورات ان اهل الحبشه اذا مات فيهم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا والنبي صلى الله عليه وسلم يصارع المرض فقام وقال لعنه الله على اليهود والنصارى لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا اتخذوا قبور انبياء اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لابرز قبره صلوات ربي وتسليماته عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في اخر حياته وحذر وانذر عليه الصلاه والسلام حتى لا تتخذ هذه القبور مساجد لا تتخذ مزارات ولا تتخذ مراقد ولا يذهب إليها أخي الكريم دخل النار رجل في ذباب الذباب هذه الحشرة فتعجب الصحابة لما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يدخل النار في ذباب قال نعم مر رجلان بقبر يعظمه اصحابه فقال لهذين الرجلين قربا قالوا قال لا نجد شيئا نقربه فقال لهم له القوم قرب ولو ذبابا فقال الاول لا أذبح لغير الله لا اقرب لغير الله فضربوا عنقه يعني قتلوه لكن مات على التوحيد فصار إلى الجلة والآخر قرب ذبابا فتركوه خلوا سبيله فصار مصيره إلى نار جهنم عياذا بالله من النار احذر الغلو في الأولياء والصالحين احذر يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو اول شرك وقع في زمن في زمن نوح ان خمسه من الصالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ماتوا فجاه في عام واحد فاخذوا يجلسون عند قبورهم ويذكرون عبادتهم فيتاثرون ثم بعد ذلك قالهم الشيطان صورهم فجعلوا لهم التماثيل فمات أولئك ونسي العلم فجاء آخرون من بعدهم وقال لهم الشيطان إنما صور آباؤكم وأجدادكم هؤلاء لمكانتهم ومنزلتهم فاعبدوهم من دون الله فاخذوا يستغيثون بهم فينزل المطر ويدعونهم ويتوسلون بهم حتى خرج فيهم نبي الله نوح وأخذ يدعوهم تسعمائة وخمسين سنة ومع ذلك اصروا على كفرهم وشركهم حتى انزل الله مطرا عظيما وتفجرت الارض بالماء وأغرقهم الله عن بكره ابيهم الا من امن مع نوح وهم القله فيا اخي الكريم احذر احذر ثم احذر ان تذهب الى قبر او ان تتمسح بتربه احد او تدعو احد غير الله او تحلف بغير الله وافهم معنى كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله فإن مت على هذه العقيدة الصافية الخالصة برحمة الله تأمن الخلود هنا لجهنم وإذا سرعت للعمل الصالح فعل الأوامر وترك النواهي أمنت برحمة الله أن تدخل نار جهنم ويكون مصيرك إلى الجنة برحمة الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون فانتبه لهذه قضية راجع العقيدة وقرأ في كتب التوحيد وانتبه لهذا الأمر والمسجد الذي يبنى على قبر لا يجوز الصلاة فيه ومن صلى في مسجد فيه قبر عليه أن يعيد الصلاة وإذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد وإذا قبر أو حفر للمقبور حفرة ودفن في المسجد فإنه ينبش قبره وهو للسابق فإذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد على القبر فإنه يهدم المسجد ولا كرامة لهذا المكان يعني لهذا المسجد لأنه بني على قبر وإذا دفن الميت في المسجد فإنه ينبش قبره أما الصلاة في المساجد التي فيها قبور أصح الأقوال لأهل العلم أنه لا يجوز الصلاة فيها وإذا لم تجد مكانا إلا هذا المكان فعليك أن تصلي في بيتك وتسقط عنك الجمعة والجماعات فانت من هذه القضيه بدليل أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة بوانة مكان بين مكة والمدينة فقال النبي صلى الله عليه هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها قبر يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله قال إذن أوفي بنذرك أوفي بنذرك فالمكان الذي يشرك فيه مع الله غيره لا يجوز أن يكون محل للعباده لا لابد إما أن تعبد الله وتوحد الله أو أن تقع في الشرك بالله معاشر الموحدين المصلين صلوا على سيدي ولدي آدم صلوا عليه صلاة المحب له المتبع لسنته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وعن فاطمة وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبهم وترضاه اللهم اجعلهم عامرين بالمعروف متبعين له وناهين عن المنكر ومبتعدين عنه برحمتك يا سميع الدعاء اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ارحم المسلمين بغيث مبارك اللهم ارحم المسلمين بغيث مبارك اللهم تسقي به البلاد والعباد يا ارحم الراحمين اللهم أغني فقراء المسلمين في كل مكان اللهم أغني فقراء المسلمين في كل مكان اللهم أكسي عاريهم, وألب... عاريهم وأشبع جائعهم وفك أسيرهم واشي مريضهم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اذكر الله اذكركم واشكره على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون